أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون ما يأتيهم من ذكر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 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوعي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 هما لا عبيد لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لذن نائم إن كنا فاعلين بل نقلف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق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 نهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عم ما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل إِنِّي إله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 وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخلونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون كل طل من عجل، فأوريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.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 أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون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 وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وكفى بنا حَاسِبِينَ ولقد آتَيْنَا موسى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وضياء وَذِكْرًا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له ممكن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 لا بالحق أن أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين بعد أن تولوا مجبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنفرون فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى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 فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين، ودخلناهم في رحمتنا، إنهم من الصالحين.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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إِذْ نادى ربه رب لا تذرني فردا وَأَنْتَ خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم عبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكنا انهم لا يرجعون حتى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 لو كان هؤلاء الهه سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء انا كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا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 رحمة للعالمين قل إنما يوخى إلي أنما تول لوفقا على سواء وان تدري قريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فترة لكم ومتاع إلى حين قال رب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون